وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفرناها وحفرناها من كل شيطان رجيم إلا من استهدت ترقى السمع إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 قال ابشرتموني على ام السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضال قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط لم لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين لَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جئناك بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَعُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد ومب حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 اتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها محرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين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 فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تستعجلوه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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا, وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات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 ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم مِنَ الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم, السقف فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون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 ولن دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين تَقِينَا الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ الجنة بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ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 لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباءنا ولا, ولا حرمنا من دونه من شيء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 لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر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 سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الأحد وهو اليوم السابع والعشرون من شهر شعبان سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم السابع عشر من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين